طال ان ويسجل العدل الكبير يرجع بسرعه عالي وعرضي يا اسامه المولع في المرمى الله توني اتكلم وتوني اقول وراح الات يقول ويطول لمولد صنعها والمنتشر يعلن الانتشار مرة اخرى الات يضع الكرة في المرمى ويعلن عن عودته سريعا سريعا سريعا لمولد قال انا سجلت انا تسببت وانا سأمن اعيد الاتحاد وهذا هو المولد صنعها والمنتشري حطف المرمى وتعلن عن تقدم الاتي مرة ثانية الاتي اثنين والعربي واحد من رأسية المولد الى رأسية المنتشري من قلبي الدفاع الى قلب الصدارة الاتي يعود مجددا الاتحاد يتقدم مجددا الاتي دائما وابدا يتقدم والان بهذا